INNAHU YAD'U AL-KHALQA THUMMA YU'IDUHU LIJAZIYAL LADHEENA AMANU WA'AMILUS SALIHATI BIL-HISAB WAL LADHEENA KAFARU SHARABUM MIN HAMIMIN WA'AZABUN ALIMUM BIMA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 Kذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ قَلَائِلَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُبْعَثُ قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ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 ويقولون هؤلاء poluna, عند الله قل jaa, الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما oi وما كان الناس إلا jaa, واحدة فاختلفوا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 وَإِذَا أَذَقَنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاعَ مَسَّهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرُهُمْ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ عُسْلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا عاصف بِهِمْ 1. Dعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 2. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق 3. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم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 فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعوام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا Jajjalna haa haciidaan kallam törnäbil ämäs Kذلك nufصلu alaayat liqaom ytfäkkarun Wallahu yedhiu ila dari sselam Woiahdii min yashau ila srata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 ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قِطَعًا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 Qul mii yruzqukum minn al-samai wa al-arḍi ammii yamliku al-samma wa al-abicar مِنَ yamliku al-samma wa al-abicar wa mii yuxrid al-hayi فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Fäpulä, اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ fäpulä, بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا fäpulä, fäpulä, تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ fäpulä, fäpulä, fäpulä, fäpulä, fäpulä, fäpulä, fäpulä, fäpulä,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 قل فَاتَّبِسَوْرَةً مِثْلِهِ وَدَعُو مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَهْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَدْلِهِمْ فَانْفُرِكَ إِنَّهُ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ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 وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّيكنك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمّة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بين بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إنكم صادقين قل لأملك لا لنفسي ضرّوا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة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 مَا قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِنَّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما راه العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 وهدوء رحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَبِذَلِكَ فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون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 Houw al-Sami al-Galib. Alla inna lil-Lahiman fi al-Samawat wa man fi al-Ard. Wama yatabgul-ladzinn yadgoun min doun illahiy shurka. In yatabgoun illa dhann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 ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ كان كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ تَوَكَّلُ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فَإِن توليت فما سألتكم من أجر إن أجره إِلَّا على الله وأمرت أن أَكُونَ من المسلمين فكذبو فنجيناهم ومن معهم في الفلك وجعلناهم خلايف وجعلناهم خلايف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ دَعَتْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فاستكبروا وكانوا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 قالوا أجيبتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريا في الأرض وتكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون توني بكل ساحر عليم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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على قوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين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 فاستقي ما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوا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 فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حتى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 21. وَأَنْ أقيم وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ